فَقُلي وَشْرَبِي وَقَّ عينَا فقُلي وَشبِي وَقَرل عَّ فَإَّا تَرََّ إن مِنَ البَشرِ أحدَد فَقُل إِ نَذَوْطُ لِحمان صَومًَا فَلَن أُكَلّمَ اليوم إنسيا فإن شَرِ احَدًا تَقُولِ إِن نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ خَوْنًا فَلَن أكلم